الحمد لله الذي خلق الدين فنظمه اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما شاء ربي من شيء بعد اللهم لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نحمدك بالمحامد كلها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 سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يفل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 اللهم جعلنا وأبناءنا وبناتنا من حفظة القرآن وجعلنا من انصار سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم جعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها اللهم إن ذنوبنا وصلت عنا السماء وليس لنا غافر سواك اللهم لا تخرجنا من مصلانا هذا إلا وقد غفرت جميع ذنوبنا اللهم أكرمنا بمغفرتك وعفوك ورضاك وجعلنا من عبادك العتقاء من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك لا إله إلا الله العظيم الحليم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 اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين وشر كل جبار عنيد إنك ربي حميد مجيد اللهم اجعل بيننا وبين أعدائنا حجابا مستورا وحجرا محجورا اللهم احفظنا بحفظك واحرسنا بعينك التي لا تنام واصرف عنا أذى المؤذين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وشر كل جبار عنيد اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم بقوتك وجبروتك وعزتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم واعد المسجد الأقصى إلى حمى المسلمين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين